بسم الله الرحمن الرحيم ألف لامرا تلك آيات الكتاب الحكيم أكان للناس عجبا أن أوحينا إلى رجل منهم أن أوحينا إلى وَمِنْهُمْ أَن آذِرَ مَا سَوَّى وَبَشِّرِ الَّذِينَ آمَنُوا وَبَشِّرِ الَّذِينَ آمَنُوا أَنَّ لَهُمْ قَدَمَ صِدْقٍ عِندَ رَبِّهِمْ قَالَ الْكَافِرُونَ إِنَّ هَذَا لَشَاحُّبٌ بَيِّنٌ ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرف يدبر الأمر مَا من شفيع إلا من بعد ابنه ذلكم الله ربكم فاعبدوه أفلا تذكرون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 وَالَّذِينَ كَفَرُوا لَهُمْ شَرَابٌ مِّن حَمِيمٍ وَعَذَابٌ أَلِيمٌ بِمَا كَانُوا يَكْفُرُونَ هُوَ الَّذِي جَعَلَ الشَّمْسَ ضِيَاءً وَالْقَمَرَ نُورًا وَقَدَّرَ لَكُم وَقَدَّرَهُ مَنَازِلَ لِتَعْلَمُوا عَدَدَ السِّنِينَ وَالْحِسَابَ مَا خَلَقَ اللَّهُ ذَلِكَ إِلَّا بِالْحَقِّ يُفَصِّلُ الْآيَاتِ لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ إِنَّ فِي اخْتِلَافِ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ وَأَمَّا خَلَقَ اللَّهُ في السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ لَآيَاتٍ لِّقَوْمٍ يَتَّقُونَ إِنَّ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ لِقَاءَنَا وَرَضُوا بِالْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَقَالُوا أَنُوبِهَا وَالَّذِينَ هُمْ عَن آيَاتِنَا غَافِلُونَ أولئك مأوار النار بما كانوا يكسبون إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات يهديهم ربهم بإيمانهم تجري من تحتهم الأنهار في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 فجاءتهم رسلهم بالبينات وَمَا كانوا ليؤمنوا كذلك نجزي القوم المجرمين ثم جعلناكم خلائف في الأرض من بعدهم لننظر كيف تعملون وَإِذَا تُتْلَى عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا بَيِّنَاتٍ قَالَ الَّذِينَ لَا يَرْجُونَ لِقَاءَنَا افْتَرَى قُرْآنًا غَيْرَ هَذَا أَوْ بَدَّلَهُ قُلْ مَا يَكُونُ لِي أَنْ أُبَدِّلَهُ مِنْ تِلْقَاءِ نَفْسِي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 واحده فاختلفوا ولولا كلمه سبقت من ربك لقضي بينهم نقضي بينهم فيما فيه يختلفون ويقولون لولا انزل عليه ايه من ربك فقل إنما الغيب لله فانتظروا إني معكم من المنتظرين وإذا أذقنا الناس رحمة من بعد غراء مسته إذا لهم مكر في آياتنا قل الله أشرع مكرا إن رسلنا يكتبون ما تمكرون هو الذي يسيركم في البر والبق حتى إذا كنتم في الفلك وجرين بهم بريح طيبة وفرحوا بها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 فلما أنجاهم إذا هم يمغون في الأرض بغير الحق يا أيها الناس إنما بغيكم على أنفسكم متاع الحياة الدنيا ثم إلينا مرجعكم فَنُنَبِّئُكُم بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ إِنَّمَا مَثَلُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا كَمَاءٍ إن أَنْزَلْنَاهُ مِنَ السَّمَاءِ فَاخْتَلَطَ بِهِ نَبَاتُ الْأَرْضِ فَأَخْرَجَ مِنْهُ خَبَآتٍ مُخْتَلِفًا أَلْوَانُهُ كَذَلِكَ إِنَّ فِي ذَلِكَ اتى اذا اقبذت الارض زخرفا وزينت وظن اهلها قونن اهلها انهم قادرون عليها اتى امرنا اتى امرنا ليلا او نهارا فجعلناها حصيدا كان لم تغنى بالامش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 لا يرحق وجوههم قتر ولا ذلة أولئك أصحاب الجنة هم فيها خالدون والذين كسبوا السيئات جزاء سيئة بمثلها وترحقهم ذلة ما لهم من الله من عاصم كأنما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 وقال شركاؤهم ما كنتم إيانا تعبدون فكفى بالله شهيدا بيننا وبينكم إنكم ما عن عبادتكم لغافلين هناك تبلو كل نفس ما أسلفت وردوا إلى الله مولاه الحق وَضَلَّ عنهم ما كانوا يفترون قل من يرزقكم من السماء والأرض أم من يملك السمع ومن يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ومن يدفر الأرض فسيقولون الله فقل أفلا تتقون فذلكم الله ربكم الحق فماذا بعد الحق إلا الظلال فأنا تصرفون كذلك حقت كلمة ربك على الذين فسخوا أنهم لا يؤمنون قل هل من شركائكم من يبدأ الخلق ثم يعيده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 أحق أن يتبع أم من لا يهد إلا أن يهدى فما لكم كيف تحقون وما يتبع أكثرهم إلا ظنا إن الظن لا يغني من الحق شيئا إن الله عليم الذي بين يديه وتحصيل الكتاب لا ريب فيه من رب العالمين أم يقولون افتراه قل فأتوا بسورة مثله وادعوا من استطعتم وادعوا من استطعتم من دون الله بل كذبوا بما لم يحيطوا بعلمه ولما يدفهم تأويله كذلك كذب الذين من قبلهم فأنظر كَانَ كان عاقبة الظالمين ومنهم من يؤمن به ومنهم من لا يؤمن به وربك أعمأ بالمفسدين وإن كذبوك فقل لي عملي ولكم عملكم أنتم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 أعطى الذين عدهم أو نتوفينك فإلينا مرجعهم ثم الله شهيد على ما يفعلون ولكل أمة الرسول فإذا جاء رسولهم قضي بينهم بالقصط وهم لا ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين قل لا أملك لنفسي ضرا ولا نفعا إلا ما شاء الله بكل أمة أجل إذا جاء أجلهم فلا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون قل أرأيتم إن أتاكم عذابه بياتا أو نهارا ماذا يستعجلونه المجرمون أثم إذا ما وقع آمنتم به اذِ قُلْتُمْ بِهِ تَشْقَادِرُونَ ثُمَّ قِيلَ لِلَّذِينَ ظَلَمُوا ذُوقُوا عَذَابَ الْخُلْدِ هَلْ تُجْزَوْنَ إِلَّا مَا كُنتُمْ تَكْسِبُونَ وَيَسْتَمْبِخُونَ كَأَحَقِّهِ قُلِ ٱلْحَقُّ مِن رَّبِّكُمْ فَمَن شَآءَ فَلْيُؤْمِن وَمَن شَآءَ فَلْيَكْفُرْ إِنَّا أَعْتَدْنَا لِلظَّٰلِمِينَ نَارًا أَحَاطَ بِهِمْ سُرَادِقُهَا وَإِن يَسْتَغِيثُوا يُغَاثُوا بِمَاءٍ كَالْمُهْلِ يَشْوِي أضي بينهم بالقسط وهم لا يغنمون ألا إن لله ما في السماوات والأرض ألا إن وعد الله حقه ولكن أكثرهم لا يعلمون هو يُحْيِي وَيُمِيتُ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ يَا أَيُّهَا النَّاسُ قَدْ جَاءَتْكُمْ مَوْعِظَةٌ مِّن رَّبِّكُمْ قَدْ جَاءَتْكُم مَّوْعِظَةٌ مِّن رَّبِّكُمْ وَشِفَاءٌ لِّمَا فِي قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا, فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون قل أرأيتم ما أنزل الله لكم من رزق فدعلتم منه حراما وحلالا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 تَكُونُ فِي شَأْنِ وَهْمٍ أَتَتْنَا مِنْهُمْ من قُرْآنٌ وَلَا تَعْمَلُونَ مِنْ عَمَلٍ إِلَّا كُمَا عَلَيْكُمْ شُهُدًا وَلَا تَعْمَلُونَ مِنْ عَمَلٍ إِلَّا كُمَا عَلَيْكُمْ شُهُدًا ابْتِغَاءَ فَضْلٍ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 إن عندكم من سلطان بهذا أتقولون على الله مَا لا تعلمون قل إن الذين يكترون على الله الكذب لا يفلحون متاع في الدنيا ثم إلينا مرجعهم ثُمَّ نُذِيقُهُمُ الْعَذَابَ الشَّدِيدَ بِمَا كَانُوا يَكْفُرُونَ وَأَتْنُوا عَلَيْهِمْ نَبَأُ مُحٍ إِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ يَا قَوْمِ إِن كَانَ كِبْرٌ عَلَيْكُمْ مَقَامِي إن كان كبر عليكم مقامي وتذكيري بآيات الله فعلى الله توكل فأجمعوا أمركم وشركاءكم ثم لايكم أمركم عليكم غم ثم قضوا إلي وعليكم فَإِن تَوَلَّيْتُمْ فَمَا سَأَلْتُكُمْ مِنْ أَجْرٍ إِنْ أَجْرِيَ إِلَّا عَلَى اللَّهِ وَأُمِرْتُ أَنْ أَكُونَ مِنَ الْمُسْلِمِينَ فَكَذَّبُوا فَنَجَّيْنَاهُ وَمَن مَّعَهُ فِي الْفُلْكِ وَجَعَلْنَاهُمْ خَلَائِفَ وَجَعَلْنَاهُمْ خُلَافًا فَأَغْرَقْنَا الَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا فَانظُرْ كَيْفَ كَانَتْ عَاقِبَةُ الْمُنذَرِينَ ثُمَّ بَعَثْنَا مِن بَعْدِهِمْ رَسُولًا إِلَى قَوْمِهِمْ فَجَاءَهُمْ البينات فما كانوا ليؤمنوا بما كذبوا به من قبل كذلك نقضع على قلوب المعتدين ثم تَكَبَّرُوا وَكَانُوا قَوْمًا مُجْرِمِينَ فَلَمَّا دَاءَهُمُ الْحَقُّ مِنَّ عِندِنَا قَالُوا قَالُوا إِنَّ هَذَا لَسِحْرٌ مُبِينٌ قَالَ مُوسَى أَتَقُولُونَ لِلْحَقِّ لما سَيَطْوِي هَذَا قَالَ مُوسَى أَتَقُولُونَ لِلْحَقِّ لَمَّا هذا أَقُمْ أَسْحُرُ هَذَا وَلا يُفْلِحُ السَّاحِرُونَ قَالُوا أَجِئْتَنَا لِتَلْفِتَنَا عَمَّا وَعَدَنَا فَتَقُولُنَ لَقُمَ الْكِبْرِيَاءُ فِي الْأَرْضِ وَمَا نَحْنُ لَكُمْ بِمُؤْمِنِينَ وَقَالَ فِرْعَوْنُ أُتُونِي بِكُلِّ سَاحِرٍ عَلِيمٍ فَلَمَّا جَاءَ السَّحَرَةُ قَالَ لَهُمُ مُوسَى قَالَ لَهُمُ موسى أَلْقُوا مَا أَنْتُمْ مُلْقُونَ فلما ألقوا قال موسى ما جئتم به السحر إن الله سيبطله إن الله لَا يصلح عمل المفسدين ويحق الله الحق بكلماته ولو كره المجرمون فما آمن لموسى مِنْ عَلَى خَوْفٍ مِنْ فِرْعَوْنَ وَمَلَئِهِمْ عَلَى خَوْفٍ مِنْ فِرْعَوْنَ وَمَلَئِهِمْ أَنْ يَفْتِنُوهُمْ وَإِنَّ فِرْعَوْنَ لَعَالٍ فِي الْأَرْضِ وَإِنَّهُ لَمِنَ الْمُسْرِفِينَ فَقَالَ مُوسَى يَا قَوْمِ إِن كُنْتُمْ آمَنْتُمْ بالله فَعَلَيْهِ تَوَكَّلُوا فَعَلَيْهِ تَوَكَّلُوا إِنْ كُنْتُمْ مُسْلِمِينَ فَقَالُوا عَلَى اللَّهِ تَوَكَّلْنَا رَبَّنَا لَا تَجْعَلْنَا فِتْنَةً لِلْقَوْمِ الظَّالِمِينَ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 رَبَّنَ طُمِسْ عَلَى أَمْوَالِهِمْ وَاشْتُدْ عَلَى قُلُوبِهِمْ فَلَا يُؤْمِنُوا حَتَّى يَرَهُوا الْعَذَابَ الْأَلِيمِ قَالَ قَدْ أُجِيبَتْ دَعْوَةُكُمَا فَاسْتَقِيمَا وَلَا تَتَّبِعَانُ بِسَبِيلَ الَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ أَجَوَسْنَا بِبَنِي إِسْرَائِيلَ الْبَحْرَ فَأَتْبَعَهُمْ فِرْعَوْنُ وَجُنُودُهُ فَأَتْبَعَهُمْ فِرْعَوْنُ وَجُنُودُهُ بَغْيًا وَعَدْوًا حَتَّى إِذَا أَذْرَكَهُ الْغَرَقُ قَالَ آمَنْتُ أَنَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا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 لَا غَافِلُونَ وَلَقَدْ بَوَّأْنَا لِإِبْرَاهِيمَ مَكَانًا مَّبُوبًا وَرَزَقْنَاهُ مِنَ الطَّيِّبَاتِ فَمَا اخْتَلَفُوا حَتَّىٰ جاءهم العلم.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 الحق من ربك فلا تكونن من الممترين ولا تكونن من الذين كذبوا بآياتنا فتكون من الخاسرين إن الذين حقت عليهم كلمة لا يؤمنون وَلَوْ دَاءَتْهُمْ كُلُّ آيَةٍ حَتَّى يَرَوْا الْعَذَابَ الْأَلِيمَ فَلَوْلَا كَانَتْ قَرْيَةٌ آمَنَتْ فَنَفَعَهَا إِيمَانُهَا إِلَّا قَوْمَ يُونُسَ لَمَّا آمَنُوا كَشَفْنَا عَنْهُمْ عَذَابَ الْخِزْيِ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَمَا تَعْنَهُمْ إِلَّا حُومٌ وَلَوْ شَاءَ رَبُّكَ لَآمَنَ مَنْ فِي الْأَرْضِ كُلُّهُمْ جَمِيعًا أَفَأَنْتَ تُكْرِهُ مَنْ شَاءَ حَتَّىٰ يَكُونُوا مُؤْمِنِينَ وَمَا كَانَ لِنَفْسٍ أَنْ تُؤْمِنَ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ على الذين لا يعقلون قل انظروا ماذا في السماوات والأرض وما تغني الآيات والنظر عن قوم لا يؤمنون فهل ينتظرون إلا مثل أيام الذين خلوا من قبلهم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 إِنِّي دِينِي فَلَا أَعْبُدُ الَّذِينَ تَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ وَلَكِنْ أَعْبُدُ اللَّهَ الَّذِي رَبَّنِي وَأُمِرْتُ أَنْ أَكُونَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ وَأَنْ أُقِيمَ وَجْهَكَ لِلدِّينِ حَنِيفًا وَلَا تَكُونَنَّ مِنَ الْمُشْرِكِينَ ولا تدع من دون الله ما لا ينفعك ولا يضر فإن فعلت فإنك إذا من الظالمين وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو وإن يردك بخير فلا رام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 ومن ضل فإنما يضل عليها وما أم عليكم بوكيل واتبع ما يوحى إليك واصبر حتى يحكم الله وهو خير الحاكمين